اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل أما بعد فبفضل الله ومنه وكرمه نعقد هذه الليلة ليلة السابع والعشرين من شهر ربيع الأول من هذه السنة سنة 1443 من الهجرة الدرس الرابع من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم وكنا قد توقفنا عند خبر النبي صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه الملك وهو بغار حراء وعاد النبي صلى الله عليه وسلم ترعد بوادره وفي روايه يرجف فؤاده حتى دخل على خديجة رضي الله عنها وقال زملوني زملوني ومعنى زملوني أي غطوني بالثياب أي من شدة الخوف فلما سكن روعه صلى الله عليه وسلم قال لخديجه بعد ان قص عليها الخبر لقد خشيت على نفسه فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا وفي رواية أو في بعض النسخ لا يحزينك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق ثم ذهبت به خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقه بن نوفل وورقة بن نوفل كان قد أنكر هو وزيد بن عمرو بن نفيل أنكروا أو انكر على قومهما ما هم عليه من الشرك فذهب إلى الشام فأما زيد بن عمرو بن نفيل فإنه لقي عالما من علماء اليهود فقال أخبرني عن دينكم فلعلي أن أدين به فقال إنك لا تدخل في هذا الدين حتى تأخذ, حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله قال إنما أفر من غضب الله ولا أستطيع أن أحمل من غضب الله من شيء وأن لي ذلك فهل تدلني على غيره؟ قال لا أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال ملة إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله فذهب إلى عالم من علماء النصارى فقال أخبرني عن دينكم فلعلي أن أدين به فقال إنك لا تدخل في ديننا حتى تأخذا بنصيبك من لعنة الله قال إنما أفر من لعنة الله ولا أستطيع ذلك وانا لي فهل تدلني على غيره قال لا اعلمه الا ان يكون حنيفا قال وما الحنيف قال ملته ابراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد الا الله فخرج وهو يقول اللهم اني اشدوك اني على ملله ابراهيم وكان زيد بن عمرو وهو والد سعيد بن زيد وسعيد بن زيد احد العشره المبشرين بالجنه كما تعلمون وكان لا يعبد الأصنام ولا يأكل مما ذبح على الأصنام قد جاء في صحيح البخاري أنه قدم له لحم قدم له مائدة طعام وفيها لحم فقال إني لا آكل مما تذبحونه لأصنامكم ولا آكل إلا ما ذكر اسم الله عليه وكان يقول الشات خلقها الله وأنزل لها المطر وأنبت لها الأرض ثم تذبح على, على غير اسم الله ولذلك لما سال سعيد بن زيد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده فقال رحمه الله رأيته في الجنة يسحب ذيولا قد جاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يبعث فيما بيني وبين عيسى أمة وحده وأما ورقة بن نوفل فإنه لقي عالما من علماء النصارى الذين لم يبدلوا وتعلمون ان دين النصارى قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم دين النصرانية هو الدين الحق ولكنه قد بدل وحرف ولم يبق إلا نفر قليل ممن لم يحرف ولم يبدل وسيأتي معنا إن شاء الله في موضعه من السيرة قصة سلمان الفارسي وإسلامه وفيها أيضا نماذج من هذا فورقه بن نوفل وفق لرجل من هؤلاء القلة الذين لم يحرفوا ولم يبدلوا وهم على الدين الصحيح فتنصر ودخل في النصرانية وكان يحسن القراءة والكتابة فكان ينقل من كتابهم من التوراة ومن الإنجيل بالخط العربي ويتعلم في هذا حتى اشتهر في قريش بهذا فلما وقع هذا الامر للنبي صلى الله عليه وسلم ذهبت خديجه الى ورقه وهو ابن عمها وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت يا ابن عم اسمع من ابن اخيك لان النبي صلى الله عليه وسلم عمره في الاربعين وهذا شيخ كبير قد جاوز الثمانين اسمع من ابن اخيك فلما اخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالذي راى قال هذا الناموس الذي نزل الله على موسى الناموس هو صاحب السر والمقصود به الملك وهو جبريل عليه الصلاة والسلام يا ليتني فيها جذعا ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك يا ليتني فيها جذعا يقول يا ليتني في مقتبل العمر ليتني أدرك هذا الأمر وأنا شاب أستطيع المناصرة والمؤازرة والوقوف معك قال يا ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوى مخرجيهم قال لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي وإن يدركني يومك أنصرك نصر مؤزراً يقول إذا بعثت واحتجت إلى النصرة وأنا لازلت حياً نصرتك نصر مؤزرا أي أساندك في هذا ثم فتر الوحي بعد ذلك فتر الوحي أي انقطع الوحي مده. قبل أن يأتي جبريل بالوحي مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقي مدة توفي ورقة في هذه المدة ولما سألت خديجة النبي صلى الله عليه وسلم عن ورقة قال رايته وعليه ثياب بياض ولو لم يكن في الجنة لم تكن عليه ثياب بياض ولذلك ابن حجر اورده في الاصابه تعرفون كتاب الإصابة الفه ابن حجر لتمييز الصحابه فاورده من ضمن الصحابه الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وان كان بعض الائمه كابن عبد البر لم يذكره لكن ابن حجر ذكره في الصحابه المقصود أن الوحي فكر وفترة الوحي اختلف فيها كم استمرت فبعض أهل العلم قال بقيت ثلاث سنين وبعضهم قال سنتين ونصف، وبعضهم قال سنة وبعضهم قال اياما والله أعلم المقصود أن هناك فترة من الانقطاع حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حزنا شديدا ويقول العلماء في سبب فترة الوحي هنا لماذا انقطع الوحي مدة؟ قالوا لأمرين الأمر الأول ليذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد من الفزع عند نزول الملك في المرة الأولى والأمر الثاني ليتشوق صلى الله عليه وسلم لوحي مرة أخرى فنزول الوحي لم يكن امرا سهلا ولا هينا ومع, ومع ذلك فانقطاعه أدى إلى شوق النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك وهنا أمر اسمحوا لي أن أخرج فيه قليلاً عن, عن موضوع السيرة وإن كان له علاقة بهذا لمناسبته جاء في البخاري طبعا هذا الحديث حديث نزول بدء الوحي أخرجه البخاري ومسلم كما ذكرت لكم في الدرس الماضي وجاء في صحيح البخاري زيادة قال وفتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا شديدا غدا منه إلى شواهق الجبال ليتردى منها فكلما أوفى بذروة جبل يقال ذروة وذروة كلاهما صحيح أي رأس الجبل قمة الجبل فكلما أوفى بذروة جبل ليتردى يسقط نفسه تبدى له الملك وقال إنك رسول الله حقا فيسكن جأشه صلى الله عليه وسلم وهذه الزيادة في هذا الحديث أولا فلو صحت فلا اشكال فيها أصلا لأن البعض يستشكلها وهي لا إشكال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في أول نزول الوحي لم يكن يعلم بتفاصيله إلى درجة أنه نزل عليه الملك وفزع ويقول مالي لقد خشيت على نفسي وهو إلى هذه اللحظة لم تنزل, عليه لم تنزل عليه من شرائع الدين شيء أو لم ينزل عليه من شرائع الدين شيء أصلا فلا إشكال وحزنه صلى الله عليه وسلم وفزعه وخوفه من طبيعته البشرية أمر عجيب وعظيم ومفزع يأتيه فجأة فلا إشكال فيه أصلا لكن هذه الزيادة لا تصح أصلا هذه الزيادة في هذا الخبر لا تصح و. قد أعلها بعض أهل العلم بما لا يعل به لأن الحديث يرويه الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة وأشهر من روى هذا الخبر عن الزهري ثلاثة يونس بن يزيد الايلي وعقيل بن خالد بن عقيل الايلي ومعمر بن راشد الأزدي هذه الزيادة جاءت في رواية معمر بعض أهل العلم قال تفرد بها معمر وهي شادة وهذا ليس بصحيح ليست شادة لأن زيادة معمر مقبولة هنا طبعا مسألة زيادة الثقة مسألة يعني في علم العلل طويلة وليس هذا موضع مناقشتها لكن لمناسبه الأمر زيادة الثقة فيها خلاف ومتى تقبل ومتى ترد فيها كلام طويل والمرد فيها للقرائن لكن معمر في الراشد من أوثق الناس في الزهري معمر بن راشد من أوثق الناس بالزهري حتى أن بعض أهل العلم لم يقدم عليه إلا مالك بن انس وبعضهم قدمه حتى على مالك ولم يخالفه هنا إلا راويان عقيل بن خالد ويونس بن يزيد طبعا هناك من خالف لكن هذا أشهر من خالفه ومثل هذه الحال تقبل فيها الزيادة في مثل هذه الحال تقبل الزيادة لكن الإشكال ليس في إعلال الخبر ليس أنها زيادة معمر الاشكال أنه قال وحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا والقائل الزهري فيما بلغنا فهو لا يرويه عن عروة عن عائشة لا يرويه فيما بلغنا وبلاغات الزهري مرسلة ومراسيل الزهري من أضعف المراسيل فقد يقول قائل لماذا أوردها البخاري في صحيحه البخاري ومسلم ولذلك بعض أهل العلم أخطأ وقال رواها البخاري هذه لا ما يقال رواها البخاري لأنك إذا قلت رواها البخاري فكأنك قلت هذا حديث صحيح إذا قلت رواه البخاري بل كأنك قلت هذا حديث في أعلى درجات الصحة والبخاري لم يرويها إنما ساقها في ثنايا حديث متصل على شرطة وهذه ليست على شرطة كالمعلقات وهذا له نظائر في البخاري وفي مسلم يعني مثل حديث عروة البارقي في قصة أنه أرسل أرسله النبي صلى الله عليه وسلم يشتري له شاة. حديث بعضهم يقول البخاري لم يروه البخاري مسندا والذي رواه البخاري في هذا الخبر حديث الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة ومثل قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعتي الطواف جاءت في صحيح مسلم في ثنايا حديث جابر وليست متصلة إنما جاء الحديث هكذا المقصود أن البخاري لم يرو هذه الزيادة مسندة بل بلاغا عن الزهري الزهري قال بلغنا. فالبخاري وقع له الحديث ومن أمانته ومن دقته في النقل أن يسوق الخبر كما هو وأهل الحديث وأهل العلم إذا نظروا الأسانيد بينوا قالوا لا الحديث المتصل هذا وهذه زيادة فهذه الزيادة كما ذكرت لكم لا, ت... لا تصح لهذا السبب المقصود أن الوحي فتر مدة من الزمن ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يسير فسمع صوتاً فنظر أمامه فلم ير شيئا والتفت يمينه فلم ير شيئا والتفت عن شماله فلم ير شيئا ونظر خلفه فلم ير شيئا فرفع رأسه إلى السماء فإذا الملك الذي جاءه بغار حراء على كرسي بين السماء والأرض قال فجئثت منه وفي رواية ففرقت منه وفي رواية فرعبت منه أي خفت خوفا شديدا ثم ذهب إلى بيته وهو يقول زملوني زملوني دثروني دثروني من شدة الفزع فلما زملوه بالثياب وغطوه بها نزل عليه الوحي وأنزل الله عز وجل عليه يا أيها المدثر قم فأندر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر يا أيها المدثر نداء له بالحاله التي هو عليها بعض أهل العلم ذكر المدثر من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهذا بعيد بل هو نداء للنبي صلى الله عليه وسلم بالحاله التي هو عليها وفيه إشارة إلى أن الأمر سينتقل من حال التدثر والدعه والسكون إلى حال أخرى قم فأنفر قم من, من مرقدك ومن مضجعك إلى أمر عظيم ولذلك سمعنا فيما قرأ الشيخ الليله انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا طيب المتبادر للذهن ان يقال فاحمد الله واشكره على هذا لكن ماذا قال الله عز وجل فاصبر لان الامر كما انه شرف ومكانه ورفعه فهو ايضا تكلفه ولذلك قال بعض اهل العلم قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية 23 سنة يدعو إلى الله عز وجل كلها لله في مرقده وفي يقضته في دعته وفي حركته في جهاده في قوته في ضعفه في مرضه كلها عمل قم فانذر وهنا ملحظ النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله مبشرا ونذيرا وداعين إلى الله بإذنه وسراجا منيرا مبشرا ونذيرا وهنا ما قال قم فبشر قال قم فأنذر لماذا لأن الدعوة الآن موجهة إلى أناس لا يؤمنون بالله وحده لا شريك له يشركون به سبحانه وتعالى ولا يؤمنون باليوم الآخر ولا يؤمنون بالقرآن ولا يؤمنون بالنبوة فهم يحتاجون إلى نذارة وفي هذا ملحظ لأن بعض الناس يقول إذا أردت أن تدعو الناس فلا يا أخي استخدم البشارة والتذكير بالجنة لا على حسب الحال المخاطب إذا جيت ألقي كلمة أمام مثل هذه الوجوه الطيبة نعم أتكلم عن البشارات والإنذار أيضا لأن يتكلم مع أناس اتوا لطاعة الله ولذكره وللصلاه لكن حين آتي إلى مجموعة من الشباب الذين شباب أو شيب أو كبار أو صغار ممن انصرفوا عن طاعة الله، فينبغي أن أنذر وأن أحذر وأن أعظ وأن أذكر بالقبر وبالموت وبالبعث وبالنشور وبالنار وبالعذاب. لأن هذا الزواجر القلوب التي هذه سياط القلوب التي تزجرهم وتردعهم عما هم فيه. ولذلك هنا في هذه الحلقة قم فانذر وربك فكبر وهنا قدم ما حقه التأخير. ربك فكبر أي فكبر ربك وإنما قدم أي لا تكبر ولا تعظم إلا الله عز وجل فتتصاغر جميع المصاعب التي ستقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم أمام عظمة الله عز وجل الذي ينبغي أن يعظم أن يكبر سبحانه وتعالى قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد وذيابك فطهر الثياب الظاهرة من النجاسات والباطن تطهير الإنسان من المعاصي ومن الشرك ومن أدران الذنوب وثيابك فطهر والرجز فهجر الرجز جاء في رواية أبي سلم بن عبد الرحمن أنه قال الرجز الأصنام أي أهجر عبادة الأصنام وقال بعض أهل العلم لا المقصود هنا الذنوب جميعا بما فيها الشرك وسائر الذنوب وقام النبي صلى الله عليه وسلم من هذه اللحظة بالدعوة إلى الله عز وجل ولذلك قرر بعضها للعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ هكذا عبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه ثلاثة الأصول قال نبئ بإقرأ وارسل بالمدثر وهذا ذكر أيضا الذهبي في السير في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت سورة العلق للنبوة وسورة المدثر للرسالة أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجمعنا وإياكم على ما يرضيه هذا ما أحببت الحديث به بين يديكم في هذه الليلة صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين وإياكم